بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة وسائل طالب العلم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحره أجمعين نحب أن نذكر شيئا قليلا عن فضل العلم ثم عن المراد بالعلم وعن حكم طلبه وتعلمه ثم نعود إلى وسائل تعلم العلم في المسألة الأولى أولاً ما المراد بالعلم العلوم كثيرة هناك من يعتقد أن العلم هو علم المكاسب هناك علم الجولوجيا وعلم الكيميا وعلم الفيزييا وعلم الرياضيات وعلم الحساب ونحوه ونقول إن هذه علوم آلية ولكن العلم الحقيقي هو علم الشريعة والعلوم التي سواه تعتبر وسائل أو مقدمات أو مساعدات لهذا العلم يؤخذ منها بقدر الحاجة ولا يتوسع فيها فتأشغال عن العلم الصحيح فعلم اللغة والعربية يؤخذ منه بقدر ما يقوم اللسان وبقدر ما يعرف معاني الكلمات وكذلك علم الصرف تصريف الأفعال أو الأسماء كلها يؤخذ منها بقدر الحاجة وأما العلوم المشغلة فإن الأولى بالمسلم أن يتجنبها فعلم الفلسفة لا شك أنه ضار ولو تغل فيه أناس وعلم المنطق وعلم البيان وعلم القرافي والعروض وما أشبهها الفائدة منها قليلة ويتعلم عند الحاجة ما يكفي أو مقدماتها أما العلم الذي ورد الترغيب فيه فهو علم الشريعة قال الناظم رحمه الله كل العلوم سوى القران مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين كل العلوم سوى الحو... سوى القران مشغلة الا العلم ما, ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين يعني علم الحديث وعلم الفقه وعلم القرآن كذلك قال الآخر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلم هيه من العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقه هذا هو العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب كتاب الله تعالى علم الفاظ حفظا وعلم معانيه تأمل ما فيه وتعلم دلالاته وكذلك أيضا علم الأحكام التي تأخذ منه فإن فيه آيات أكثر من خمسمائة آية تتعلق بالأحكام أي بيان الحلال والحرام مع أن في القصص أيضا أحكام وهوائد كذلك الحديث علم السنة وذلك لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه ومنها تؤخذ الأحكام ومنها يتبين الحلال والحرام فعلى هذا العلم الذي ورد فيه الحث على التعلم هو علم الحلال والحرام علم الأحكام علم العبادات قسمه العلماء إلى أقسام جعلوا منه قسم يتعلق بالحقائد والتوحيد وهذا هو الأهم يبدأ به المسلم حتى يكون على يقين من عقيدته وحتى تقبل عبادته التي يتكرم بها إذا حلص دينه وإذا أحلص لله تعالى في عبادته كذلك علم العبادات بقية أركان الإسلام لا مج من تعلمها حتى يعمل على بصيره إذا تعلم الأحكام إذا تعلم الصلاة والطهارة والصيام والتطوعة وصلاة الجماعة وصفة الصلاة على الجنائز وما والاموال الذكويه رصيان والحج والعمره فليتكف والجهاد وسائر العبادات كانت مقبوله عند من هو واذا العمل بدون علم لم تقبل منه عباداته كذلك ايضا من العلوم علم المكاسب المكاسب المباحة في التجارات وفي الإجارات وفي الحراف اليدوية ومع أشبهها وهكذا أيضا علم الحلال والحرام من النكاح ومن المشروبات والمعكولات ومع أشبهها فهذه هي العلوم السرعية ويدخل ذلك أيضاً علم الآداب الشرعية التي أدب بها الإسلام أهله فإنها أحلاك وآداب تلقيت من الشرع واستحسنها العقل حقوق العباد بعضهم على بعض وحقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وما أشبه ذلك لا شك أيضا أنها من الآداب ومن العلوم الشرعية يتعلمها المسلم فهذا خلاصة ما يندب تعلمه ويتأكد وبعضه بلا شك أهم من بعض وإذا أرحنا ما المراد بالعلم فنقول ثانيا إن تعلم هذا العلم من فروض الكفاية وقد يكون من فروض الأعيان فالعبادات التي هي عينية فرضاً على كل مسلم ففرضاً على كل مسلم أن يتعلم الطهارة للصلاة ويتعلم نواقع الوضوء التي تؤجب عليه السجد للطهارة وموجبات الغسل وكيفية الغسل وما يقوم مقام الماء وما هو الماء الذي يتطحر به والذي لا يتطحر به به وما هي النجاسات التي يلزمه أن يتنزه عنها وكذلك كيفية الصلاة وعادل الصلوات وما أشبه ذلك وهكذا ما يلزمه من الصيام ومن الزكاة ومن الحج ونحوه فارض على كل مسلم وجبت عليه هذه العبادة أن يتعلمها حتى تقبل منه وحتى يؤديها على بصيرة المبرغان كذلك بقية العلوم السرعية ورج ما يدل على تعلمها مثل الحديث المشهور طلب علمي فريغة على كل مسلم طلبه يعني تعلمه فريضة على كل مسلم ولكن كل شخص يكون عليه ما هو محتاج إليه وأما زيادة فإنها من فروض الكفايات بحيث يتعلمها من يحتاج إليهم ويجب عندهم ما يزيل الحفاء ويبين الحق فيكون فروع المسائل طلبها وتعلمها فرض كفاية على الأمة ورد ما يدل على فضل مثل قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقح في يعني يرزق فهماً وفقهاً في دين الله تعالى فمتى فقه في دين الله فإنه ممن أراد الله به خيراً يعني أنه سبحانه هيأه للخير حيث تعلم العلم النافع ونفع الأمة وكان مرجعان عند الحاجة يصدر الناس عن قوله يتعلمون على يديه هذا ممن أراد به خيرا كذلك أيضا ورد حظل تعلم العلم في أدلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه غنة الله له طريقاً إلى الجنة عم في كل من سار على طريق يعني على أمر أو جرب من الدروب وقصده التزود من الغلم قريب أم كان أو بعيدة. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب لماذا؟ لأن العالم يمهع الأمة والعابد يمهع نفسه يقتصر على نفع نفسه وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن العالم لا ليستغفر له كل شاءه حتى الحيث آل في الله تعالى أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين بقوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وشعت كل شيء رحمة وعلم الذي للذين تعبوا فلا يدعون إلا لأهل التوبة وأهل الإيمان ولكن ان الملائكه هم يستغفرون لطالب العلم يستغفرون له وكذلك تستغفر له الدواب والوحوش فتحت ان البحر تستغفر له ويقول صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تضع اجنحها العلم رضاً بما يصنع هكذا أخبر يعني تتواضع الملائكة لطالب العلم وضع الأجنحة هو التواضع والإحترام هذا بلا شك دليلاً على فضل طالب العلم كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورهت الأنبياء وأن الأنبياء لم يورحوا دينارا ولا درهم وإنما ورّفوا العلم فمن آخذه آخذ بحظ ووافر والأدلة على فضل طلب العلم وتعلمه كثيرا في القرآن وفي السنة وثم إن تعلم العلم له وسائل وطرق يحصل العلم بواسطتها وسائل قديمة ووسائل جديدة وهذه الوسائل وسائل للعلم ووسائل للدعوة وسائل البيان إن كان تعلم العلم في الوهد القديم وسائله قليلة ولكن هذه الأزمنة توسعت وذلك لا شك أنه من تيسير الله على عباده نذكر الوسائل القديمة، ثم نذكر أيضا فائدتها، ثم نذكر الوسائل الجديدة. الوسائل القديمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في الخطب، الخطب في الجمع وفي الأعياد. من وسائل تعليم النفس وذلك لأن الخطيب يحضره جمع كثير وجم غفير يستمعون إليه فيغتنم هذا الجمع فيعلق الحاضرين ويبين لهم فيبين لهم في خطبه ما هم محتاجون إليه كان صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام والمهمة من العلوم في خطبه وهكذا يكون الخطباء يغتنمون حضور الناس فينشرون لهم العلوم النافعة المهيدة حتى يتبين لهم ما يجهلون وذلك لأنهم لا مد أن يجلسوا وبالأخص في خطب الجمعة فإذا جلسوا في الخطبات ينتظرون سامعوا أحكام تتعلق بالعبادات تزودوا منها علماً سمعوا أحكاماً تتعلق بالعقيدة والتوحيد فتزودوا علوماً سمعوا أحكاماً تتعلق بالمعاملات وبالتجارات وبالكيفية المعاملات انصره وقد تفقهوا سمعوا أيضاً أحكاماً تتعلق بالعقود وبالنكاح والطلاق وما يكون هي ذلك فيتزوجوا علما وهكذا اذا خاطبهم الاعداب الاداب الشرعيه علمهم كيف السلام وكيف رد السلام وادابه وعلمهم كيف المعامله مع الوالدين ومع الاولاد ومع الجيران وهكذا فيتزودون من ذلك في خطاب الجمع وفي خطاب الأعياد وفي خطاب المناسبات وما يشبهها فهذه وسيلة من الوسائل المحيدة لتلك العلم ينبغي للعالم إذا كان خطيباً أن يتعرض لما الناس بأهم مهتمين له وما هو من المهم من العلوم فيطرقها ويطرحها على المستمعين حتى تقوم الحجة من الوسائل القديمة وسيلة التلقي في الحلقات العلمية كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كل يوم غالباً إذا كان في المدينة جلسة عامة في المسجد في الضحى أي أغلب الضحى نحو ساعتين أو ثلاث ساعات يأتي إليه الصحابة ويتحلقون فيعلمهم يعلمهم الآيات التي نزلت ويبين لهم معاليها ويعلمهم الأحكام المستجدة ويشرحها لهم وينكر لهم قصصاً ويوضح لهم ما تدل عليه وكذلك أيضاً يعلمهم الحلال والحرام فيتطرق إلى البيوض والمعابلات ويتطرق إلى العقود والأنكهة والطلاق والرجات وما أسبهها فيتعلمون ولذلك أنا باغى منهم علماء زكى كثيراً منهم النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وكان أيضاً يجلس في حلقة بعد المغرب إلى العشاء يجلس إليه كثير يتعلمون منه ويتفقهون فهذا أوتارة يقرأ القرآن ما نزل من القرآن ويرنجه لهم حتى يحفظوه وتارة يشرح ويفسر الآيات التي نزلت حتى يعلموا معانيها وهكذا فتكون هذه الحلقات العلمية تكون من أكبر الوسائل لتلقي العلم ففي الحديث المشهور الذي في البخاري عن أبي وعقد الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرةً جالساً في حلقة يعني يعلم أصحابه يقول فأقبل ثلاثة أي دحل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة يعلم فأما أحدهما فرأى أحدهم فرجة فرأ في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلف القوم وأما الثالث فخرج فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فقال ألا أخبركم بالثلاثة أما أحدهما فآوى إلى الله فآوه الله يعني الذي جلس في الحلقة في الفرجة وأما الثالث استحيا فاستحيا الله منه يعني الذي جلس خلف القوم يستمع ويستفيد وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه كانوا يجلسون حلقة مستديرة ثم قد يأتي آخرون فتضيق بهم الحلقة فأمروا بأن وسعوها قال الله تعالى إذا أقل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم أي تفسحوا وتوسعوا وقال صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاهم من مجلسه ثم يجلسوا فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا فهذه من وسائل تعليمه صلى الله عليه وسلم التعليم في الحلقات تارتاً في أول النهار في رحبة المسجد وتارتاً في آخر النهار أي أو في أول الليل في المسجد يعني بعد المغرب وقبل العشاء يستمر ويعلم واصطلح في هذه الأزمنة على تسبيةها لمحاضرة إذا كانت مستمرة يعني يستمر في الإلقاء إلى أن ولكن كثيراً ما يلقي الأسئلة يلقي السؤال عليهم كقوله إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن حدثوا لماحي وغير ذلك من الأحاديث بما يدل على أنه يلقي عليهم أسئلة حتى يثير انتباههم وحتى يعلموا الحكم من الوسائل أيضا إرسال الدعاة إلى الآفاق وإلى الأماكن البعيدة والمعلمين كان العرب أغلبهم بوادي في هذه الجزيرة يتنقلون من مكان لمكان يتنقلون ثم إن الله تعالى لما أرسل رسله رد كثير من الناس هذه الرسالة ولما أنهداهم الله وقابلوا الحق وتقبلوه كانوا جاهل فكان لابد من تعليمهم فكان يرسل المعلمين الذين يعلمونهم أفراداً وجماعات أرسل معاذاً إلى اليمن داعياً ومؤلماً وكذلك أرسل أبا موسى وأرسل سلمان وأرسل عماراً وغيرهم من الصحابة يعلمون الناس ما يجهلون ولما فتحت مكة أبقى فيها معتاب بناء سعيداً وغيره ليعلموا أهلها ما يجهلونه فكانوا يعلمون أفراداً يعني يأتون إلى كل هرد ويقرؤونه السور التي يهم حفظها ويعلمونه صفة الصلاة وأركانها وما يقوم فيه يقوله فيها وكذلك ما يغطل العبادات وما هو حلال وما هو حرام فهذا يعتبر أسلوبا من أساليب الدعوة ومن أساليب التعليم كون الإنسان يعلمهم هردا هردا يوقف كل إنسان ويقول ماذا تعرف عن الطهارة وماذا تعرف عن الصلاة إن حكم من أحدها أن يتوضأه وصفة الموضوع كذا وكذا لا شك أن هذا يكون له واقع في النخوص ويكون مؤثرا من التعليم أيضاً عن وسائل المكاتبات فكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى البلاد البعيدة رسائل ويضان منها علوم مفيده يحتاج اليها اهل الميلاد زياده هذا ما يعلمهم ذلك المرسل اليهم فكتب لعمرو بن حجر لما ارسله الى نجران كتابا يعني نحو صفحتين أو ثلاث صفحات ذكر فيها أسنان الإبل الزكوية والغنم والبقر ومقادر الزكاة وذكر فيها البيعات مقدار البيعات النفس ومقدار البيعات الأعظام ومقدار البيعات المنافع والحواس فهذه وسيلة وسائل طلب العلم أو التعليم وهي المكاتبه وقد عمل بذلك كثير من العلماء في كل زمان فكانوا يتعلمون بواسطة المكاتبه. إلى عهد قريب يعني كان كثير من الناس الذين في البلاد النائية حتى في داخل المملكة لا تكون عندهم المراجع فيكتبون أوراقاً إلى العلماء الذين عندهم علم ويسألونهم ما حكم كذا وكذا ما حكم كذا وكذا فيكتب إليهم أولئك العلماء الذين عندهم علم ويبينون لهم المسألة الأولى جوابها كذا والمسألة الثانية جوابها كذا فيتزودون من العلم وهم في بلادهم وإنسال كذلك أيضا المحدثون فكانوا يرسلون إلى البلاد المعينة إلى العالم فيها أن أرسل إلينا أو اكتب إلينا الأحاديث التي تتعلق بالسلام أو التي تتعلق بالمصافحة أو التي تتعلق بالمعانقة أو ما أسبح ذلك فيرسل إليهم الأحاديث التي في ذلك ثم يكتبون إليه أخذنا أو أكتب إلينا التي تتعلق بالدعوة والتي تتعلق بالبر أو تتعلق بالصلاة أو تتعلق بالقطيعة أو بالحقوق أو ما أسبه ذلك فيتعلم أحدهم في بلده بواسطة هذه المكاتبات هذه من الوسائل من الوسائل أيضاً ألهم الله تعالى العلماء في القرن الثاني وما بعده أن ألف الكتب العلوم التي في صدودهم ألفوها وجعلوها في مصنفات وورهت عنهم تلك الكتب وتنقلت عنهم قرناً بعد قرن فأصبحت من الوسائل التي أبقى علومهم كثير من العلماء الذين عندهم علم وعندهم فاهم ولكن ما تلقي ذلك العلم أو ما كتبوه أو ما كتب عنهم فلما ماتوا انقضى علمهم ولم يبقى لهم من يذكره وهذا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذهاب العلم بذهاب حملته فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب أو من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يمقي عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جحالًا فسئلوا فأفتعوا بغذعهم فظلوا وأظلوا فالذين آلهمهم الله تعالى أن كتبوا علومهم في هذه المؤلفات بقيت علومهم ينقلها المتآخرون عن المتقدمين ينقلها كل قرن من قبله حتى وصلت إلينا والحمد لله فالوسيلة الكبيرة في هذه أزمناه في قبلها وسيلة تلقي العلم عن هذه المؤلفات إذا لم يكن هناك من يتلقى عنهم من حملته فإنه يتلقى عنهم من مؤلفاتهم التي بقيت واذكرون فيها كذلك أيضا من الوسائل الوسائل القديمة أيضا تلقي العلم بالرحلات والرحلات قديماً كانت مكلفة كثيرة ولكنهم كانوا يصبرون ويتحملون ويرجون بذلك أن يثيبهم الله تعالى على صابرهم وعلى تجسمهم للمشاقة رحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر مسيرة شهر ذهاباً وشهر رجوعاً لأجل حديث واحد يتهبت منه ورحل الإمام أحمد رحمه الله ويحيب المعين من دمشق إلى صنع اليمن لأجل أحاديها يتلقونها عن مشايخهم هناك مسيرة شهرين من العراق إلى صنع اليمن وشهرين رجوعا لا شك أن هذا وسيلة كانت يطلبون العلم بها فحرصوا على أن يتلقه ولو مع هذه المشقة كثير من العلماء غابوا غائبة طويلة لأجل التعلم فذكروا عن الخطيب البغدادي أنه غاب في التعلم نحو أربعين سنة لم يرجع إلى مغداد إلا بعد أربعين كذلك أيضاً محمد بن إسحاق بن منده عالم من العلماء في القرن الثالث والرابع سافر للتعلم وغاب عن بلده أربعين سنة ماذا يعمل؟ يتعلم وينسخ ويشتري الكتب حتى رجع بعد أربعين سنة ومعه من الكتب أحمال إبل ليس حملا واحدا بل أكثر من حمل يعني حمل بعيرين أو هلاهة أبعرة من الكتب التي حصلها في تلك الرحلة لا شك أن هذه وسيلة من وسائل تعلم العلم وهذه الوسيلة أيضاً أدركناها في أزمنات قريبة كانت هذه البلاد الرياض مجمع العلماء الذين هم نحسبهم إن شاء الله من أهل التوعيد ومن أهل العقيدة ومن أهل النص ومن أهل العلم الصحيح فكانت مضرب المهالي في العلماء الموجودين فيها فكان أهل القرى الذين في أطراف المناء البلاد يتوافدون إليها ويقيمون فيها لأجل التعلم فمنهم من يبقى سنةً لا يرجع إلى أهله ولا يدري ما حالة أهله إلا في كل شهرين يأتيه خطاً يكتبونه لهم أو يكتب إليهم كل شهر أو كل شهرين منهم من يأتي من نجران ومن القصيم ومن الجوف و من الجنوب يوم من الشمال يبقى أحدهم سنة سنتين وربما خمس سنوات لا يرجع إلى بلاده لماذا يتعلم يصبر على الغربة يصبر على الجاهد يصبر على الجوع وعلى العري يصبر على المشقة وعلى النأي والبعد عن بلده لأجل أن يتعلم يصبرون أيضا على السهر وعلى التعاب على أي شيء أو بأي وسيلة يتعلمون يتعلمون بالحفظ على مسائخهم فيكلفونهم أن يحفظوا القرآن أولا حتى إذا استظهروه بدأوا في علم التوحيد فيحفظون كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وهلاية الأصول والعكيدة الواسطية وما أشبهها ثم يبدأون بعد ذلك بكتب الحديث فيحفظون ما تيسر من الأحاديث ويتلقون شرحه على مشائخهم ويكتبون ما يقدرون على من شرح الكلمات ومن حفظ المعاني وكذلك أيضاً يتعلمون النحو ويتعلمون الفرائض والفقه فيكرؤون في كتب مختصرة وفي كتب موسعات مطولة هذه الوسيلة الفريدة التي تعلموا فيها فنابا أكثير منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بارك الله تعالى في علمه فقبل فتث المآهد ذكروا أن الذين تولوا القضاء من تلامذته أكثر من خمسين قاضية كلهم تعلموا في الحلقات فكان بدأ في التعليم من حدود سنة أربعين أربعين وثلاثمائة المعاهد في سنة سفرين أي مدة ثلاثين سنة تعلم أبعه هؤلاء القضاة ونصبوا قضاة في أطراف البلاد ثم بعدما هتحت أيضا كان يتعلمون عليه إلى, إلى قبل وفاته توفي سنة تسع وثمانين أي بقي بعدها المعاهد عشرين سنة أو تسعة عشر لا شك أن هذا من بركة تعليم العلم في هذه وما يشبهها فهذه هي الوسائل التي كانوا يتعلمون فيها وأما كيفية التعلم فإنهم يكلفون بالحافظ فيحفظون المتن ثم إن المعلم يشرح لهم ذلك المتن الذي حفظوه ويبينه لهم بياناً واضحة ويغرب لهم الأنهلة ثم في الحلقة التي بعدها يناقشهم ويسألهم ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى مفائدة هذه الكلمة؟ وإذا كان في الفرائض ألقى عليهم مسائل يقسم مسألة كذا أقسم هذا وإذا كان النحو ألقى عليهم كلمات يعلمونها أعلم هذه الجملة وهذه الكلمات فيتزودون في كل يوم زيادة معلومات لا شك أن هذا هذه هي الوسيلة المهمة كذلك أيضا من المسائل أنهم يكتبون الهوائد وينسحون أيضاً الكتب التي يكلفون بها والتي يريدون الفائدة فيها فينسحون المؤلفات الكبيرة أو الصغيرة بحيث يجتهدون في النس. ذكروا عن أحد علماء العتيق رحمهم الله أنه كان ساكناً في حجرة صغيرة يمكن أن طولها ثلاثة أنتار وعرضها متر أو متر ونصف وسقفها يصل إلى رأسه لا يدفل إلا وهو وقد إنحن فكان يسحر أكثر النيل كل ليلة ثمان ساعات أو خمس ساعات على أي شيء على, الكتب على النسخ على الكتابة فيستعير الكتاب الكبير أو الصغير كالصحيح البخاري فهي لم يكن هناك من طابع أو كتابا من الكتب التي هي شروح الحديث ويستمر في نسخها فنسخم الاذات الكثيره بايده الا اي شيء ينسخ على شراد يوقد بشحم شراد من معدن يعني مثل هذا الكاس او قريبا منه يجعل له فيه شحما او زئكا يوقد بفطيله كان يبقى عليها طوال الليل نورها ضعيف نحو شامعة أو شمعتين لا شك أن هذا من أنجح الوسائل التي تحصلوا عليها ونجحه تعلم العلم وصبروا حتى رزقهم الله تعالى وفتح عليهم أما الوسائل الحديثة فإن الله سبحانه يسرها في هذه الأزمنة ما لم تتيسر في الأزمنة قبلها فأصبحت سهلة يسيرة ليس فيها كلها زالت تلك الصعوبات التي كانت عند الأولين وذلنا تلك العقبات نذكر بعضها ليكون المسلم على معرهة بكيفية تلقيها وليحمد ربه ويشكره على أن يسر لنا هذه الوسائل فمنها ما في هذه الدولة عيدها الله تعالى من التعليم الرسمي الطالب أو الطحل إذا بلغ ست سنين أو سبع سنين ذكراً أو أنثى فلق العلم في هذه المدارس بالمجان وأعطيت له ألو الكتب التي يكرأ فيها أيضاً بالمجان فيتعلم مراحل مرحلة روضة مرحلة امتدائية مرحلة متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية ثم تخصصا يواصل وإذا رزقه الله تعالى فهما ورزقه حرصا وواصل وصل إلى نتيجة طيبة وصل إلى نتيجة خسنة حيث يكون بعد هذه المراحل على ال لأنه تعلم ولو أنه تعلم كثيرا من العلوم الآلية ولكن مرت به الكثير من العلوم الشرعية فتعلم في هذه المراحل الفقه في وتعلم الآداب وتعلم القصص ونحوها وتعلم الأحكام وقرأه القرآن وقرأه الأحاديث وغيرها فهذه من وسائل العلق كذلك أيضا من الوسائل التي يسرها الله تعالى طابع الكتب ذكرنا أن الأولين كانوا ينسخون هذا القلم وأما في هذه الأزمنة فظهرت المطابع كانت الطباعة قبل مئة سنة طباعة رديئة وفيها تكلفة المشاقة ثم بعد ذلك تيسرت ثم زادت سهولة وزالت سعوذة إلى أن أصبحت هذه الأجمع ليس فيها كلها فالمطابع التي تنشر الكتب وسعيلة لطلب العلم لقد أدركنا قبل خمسين أو ستين سنة أن المكتبات الكبيرة لا توجد إلا عند المسائح الكبار وأما في هذه الأزمنة فصغار الطلاب الذين هي المتوسطة أو في الثانوية تجد عند أحدهم كتبا كانت لا توجد عند أكابل المسائح إلا القليل هذه من وسائل طلب العلم ظهرت المطابع ثم جاء الذين يجلدونها ويغلفونها بأغلهة تحفظها ثم جاء الذين يفهرسونها ويذكرون المواضى فسهل عليك أيها الطالب البحث عن أي مسألة تريدها لا تنظر في هذه المعارسة فأهرس الكلمات وفأهرس الأحاديث وفأهرس الآيات وفأهرس الأبواب فتجدها بسهولة وبدون مضي زمان لقد كانوا قبل خمسين سنة أو نحوها المبتدئ إذا أراد حديثا يبقى يبحث عنه في البحاري أو في مسلم يبحث عنه مدة طويلة هذه من الوسائل من الوسائل أيضا أجهزة التصوير التي يسرها الله تعالى فإن الإنسان إذا رأى هائدة في وركة استطاع أن يصورها فيحتلق بها ويستفيد هذه أيضا من وسائل طلب العلم التي يسرها الله سبحانه وتعالى من الوسائل أيضا الأشرطة التي تجدد في هذه الأزمنة لا شك أنها من الوسائل المحيطة وذلك لأنها تسجل المحاضرات والدروس والندوات والخطب والكلمات والهوائد ثم يستريها طالب العلم بثمن محسن يستمع إليها متى أراد يحفظها وقد يفرغها وينساخها وكذلك أيضا الأشرطة المرعية أو المسموعة كلها بلا شك من الوسائل التي يسرها الله تعالى وسحل الوصول إليها وصارت من وسائل تحصيل طلب العلم كذلك أيضا كثرت الوسائل في هذه الأزمنة فمنها ما يستره الله تعالى من هذه المكالمات الهاتفية الإنسان في أطراف البلاد من مسيرة مئات وألوه الكيلوات يرفع السماعة ويتصل معالم في أقصى البلاد ثم يسأله عما أشكل عليه يستفيد من هذا ويعرف الحكم بدون تكلفة سفر وبدون تكلفة مكاتبة وبدون زمان يقطعه لا شهرا ولا سنة ولا غيرها في لحظته يعني ساعة ما يرفع هذه السماعة يتصل بما يريد لا شك أن هذه من وسائل تنين العلم المفيدة من الوسائل أيضا هذه الإذاعة بأنواعها إذاعة مسموعة وإذاعة مرئية لا شك أيضا أنه ينشر فيها علوم جمع ولو أن فيها شرور يعني في منها وينشر فيها ويداع فيها شيء من الأخطاء والأغلاط أو لهو وسهو وغناء وطرب وما يسبه ذلك ولكن من يريد الخير يحصل عليه الذي يريد الفائدة يجدها ويحصل عليها فهو في سيارته أو في منزله يفتح على هذه الإذاعة ثم يستمع إلى هائلة ترسل وإلى أسئلة تلقى ويجاب عليها وإلى أحكام يتعرض لها وإلى آيات قرآنية وأحاديها نبوية وحكم بليغة لا شك أنها من الوسائل التي يسرها الله تعالى وساحل الوصول إليها نقول بعد ذلك إن الوسائل الأخرى يجوز استعمالها صياغة الكلام نظماً أو نهراً وسيلة إلى الحفظ فيعتبر وسيلة من وسائل طلب العلم ونيله وكذلك طرق الناس وتوزيع النشرات عليهم يعتبر أيضا من الوسائل العلمية وهكذا ما فتح ريانه البلاد وهي غيرها من المكاتب مكاتب الدعوة وسيلة أيضا من وسائل طلب العلم وكذلك النشرات التي ينشرها طلبة العلم مطويات أو رسائل أو نحوها تحصل بها فوائد كثيرة وسيلة من وسائل طلب العلم وإذا عرفنا هذه الوسائل مع كثرتها نقول إن هناك كثير يبقون على جاهلهم مع فيسر هذه الوسائل يبقون على جهلهم لماذا؟ يعني الحقيقة أنهم ليس معهم همة وليس معهم انتباه بل يظنون أن طلب العلم هي صعوبة ويقولون إن الكتب القديمة لا نقدر على الاستفادة منها ولو كانت مفاهرسة ومبوبة ويقولون أيضا إننا لا نتفرغ أن نتلقى أن نتلقى عن المشائح في الحلقات ونحوها أو يتعللون بكثرة أشغالهم وحرفهم وتجاراتهم وأمورهم الدنيوية أو ما أشبه ذلك وهم في الظاهر يحبون أن يتعلموا ويحبون أن يستفيدوا ولكن نقول لا عذر لكم عليكم أن تحرصوا على التعلم ومن أخص العلوم الواجبة التي يلزمكم تلقيها وأنتم بحاجة إلى العمل بها ولا تجعلوا شغلا دنيويا يحور بينكم بين التفقه والدين وكذلك أيضاً سؤال العلماء ونحوهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ويعتذر آخرون أو نعرف أنهم ليسوا من أهل التعلم وذلك لأنهم منشغلون بعلوم دنيوية أو مقبلون على لهوهم وسهوهم وعلى لعبهم وعلى ما يشغلهم فمثل هؤلاء لا همة لهم في طلب العلم نتواصى بأن نحرص على أن نكون من الحاملين للعلم الشرعي المتحملين له وأن نكون من طلبته طوال الحياة من المحبرة إلى المقبرة وأن نحرص على بثه وتعليمه لمن يجهله حتى تقوم حجة الله تعالى ولا يعمر أحد بجهل نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويرجق علما ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون في أحسنه ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قال بالله يخشع من دعاء لا يسمع إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على محمد عليه وسلم شكر الله لشيخنا ما قدم ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حساناته كثير من الأسئلة التي وردت إلينا صدرت بقول السائلين إني أحبك في الله فضيلة الشيخ ونريد من فضيلتكم كلمة حول هذا المعنى لا نشك إن شاء الله في المحبة من المسلمين جميعا بعضهم من بعض على المسلم أن يحب إخوتهم المسلمين جميعا يحبهم لله ويحبهم لعبادتهم ولصلاحهم ولأعمالهم ويكون من آثار هذه المحبة أن نصيح لهم دلالتهم على الخير وتحذيرهم عن الشرور وعن المنكرات وهذه من صفات كل مؤمنين قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن آثار هذه المحبة أو من فوائدها ما ذكر في الحديث أن الله تعالى يقول وَجَبَتْ محبتي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاورِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ وقوله صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على منابر من النور يغبطهم النبيون والمرسل جعلنا الله جميعا من المتحبين فيه في زمننا تقدم الغرب وتطوره يحتم على المرء باختيار العلوم الطبيعية للحاق بقطار التقدم فهل يفضل شيخنا الكريم الاتجاه للعلوم الشرعية أم الطبيعية في مثل هذا العصر نحن لا نحرم أن يتعلم الناس العلوم الجديدة عند الحاجة إليها ولكن لا يقبل الناس كلهم عليها فإنها تأشغل عن العلوم المفيدة لا بد أن هناك من جاء تعلم الخرف والصناعات وما أسبحها في عهد شيخ الإسلام لتيمية ألزم السلع السلطان أن يكون هناك أناس يتخصصون بالعلم التي يحتاجها الناس فيقول يا هؤلاء تعلموا الخرازة واخرزوا ويا هؤلاء تعلموا الحجادة واصنعوا ويا هؤلاء تعلموا النجارة وانجروا وهؤلاء يتعلمون الدباغة فيدبغون وهؤلاء الحلاقة وهؤلاء النساجة ينسجون وأشباه ذلك فهذه من الأمر التي يضطر الناس إليها فلو اكتركوها لا احتاج الناس إليها ولكن الله تعالى جعل لكل أناس مائلا إلى بعضها حتى تسد حاجة الناس سائلة تسأل عن الحجاب الشرعي وما يسمى بالعباءة الفرنسية وهي واسعة الأكمام والمرأة تلبس معها القفازين وتسأل بالنسبة للنقاب ونحو ذلك لو أبنتم ذلك وفقكم الله نحن نقول أن هذه الأكسية الجديدة ما جاءت بخير كانت النساء في هذه المملكة قبل خمسين سنة أو نحوها لا يعرفن مهل هذه الأكثية فكانت المرأة تلبس لباساً وافياً يعني لباساً تتميز به تختار اللباس الأسود أو الأحمر أو الأحضر وما أشبهه من الثياب الوافية التي تستر جميع بدنها ثم تس تس تلبس بعد ذلك خمارا تغطي به رأسها وتغطي به وجهها إذا خرجت وتجعل الذي حيال عينيها غاطا واحدا بحيث تبصر به الطريق وتلبس فوق ذا رأسها عداءة وتجعلها وافية بحيث تستر قدميها هذا هو الذي تعلمه نساء المؤمنات والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في الدرع الواحد فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها هذا في الصلاة أمرها بأن تلبس لباساً يستر قدميها حتى أظاهرها وسئل عن ذائل المرأة إذا خرجت تلبس رداءاً أو جلباباً فما مقدار الذائل الذي يصل إلى الأرض فقال يرخين ذراعاً قال أولاً يرخين شبراً فقلنا إذاً تابدوا أقدامهم يعني إذا مست وهي ما أرخت إلا شبر يمكن أن يتكلص فتظهر قدمها فقال يرخين ذراعا ولا يسدن على ذلك هذا هو لباسهم فأما هذه العباءة الواسعة الأكمام فنكرهها عليها أن تلبس عباعة ضيقة الأكمان ولا تخرج إلا رؤوس الأصابع عند الحاجة ولا تخرج يديها يعني كاملة ولا ساعدها سيما إذا كان فيها أو فيهما حلي ولا, ولا يبرر ذلك كونها تلبس قفازين اذا ان هكذا ينحسر القفاز عن الفلي الذي يداها وهي الاسوره فيكون ذلك لاهته للنظر ان ما يسمى بالزرقاء وهو النقاب اكثر النساء يلبسنه يستر الوجه كله ويكون فيه متحتان صغيرتان بحذاء الحدقة قدر رأس الأصبع تبصر معها فجاء أحد النقاب الجديد وصارت المرأة تلبسه وقد يخرج حجم العين كلها والحاجم وأكثر الأمن والوجنة فيكون ذلك فتنتان تلفت الأنظار إليها هذا سائل يقول ما هي أسباب الانتكاس وكيف التوقي منه إذا أراد بذلك رجوع كثير من الذين كانوا مستقيمين على الإسلام وعلى الفطرة وعلى الشريعة ثم انتكسوا يظهر أن لهذا أسباب فمنها مجالسة السفهاء والفاسدين يبتلى بمجالستهم فيزينون له السرور ويعبونه إذا كان ملتزما ويهونون أمر المعاصي فهذا من الأسباب ومنها كثرة قراءة النشرات في الصحب والمجلات الفاسدة التي تأمدح فلانا وفلانا يكون فيها مقالات فاسدة ومقالات سيئة وتشكيشات أو فيها مدح للعصاة ومدح للكفرة فيخيل إليه أن أهل الخير وأهل الاستقامة ضاعفاء مع علوم فينتكس ومنها كثرة الاستماع إلى الإذاعات الخائبة إذاعات فيها ظناء وفيها طرب وفيها لهو ونعب وما أشبه ذلك ويصد عن الإذاعات الخيرية فيكون ذلك من أسباب الهتنة ومن أسباب الانتكاس أيضا الانهماك في الشهوات إذا أعطى نفسه ما تشتهيه وما تلتذه يجره ذلك إلى أن يسرب الخمر وإن تعاطى المسكرات والمحجرات وتتمنى نفسه زد سماع الغناء ورؤية الصور التي تعرضه الأهلاء من خليعه وما ذلك فينتكس ويترك الحق الذي كان منتزما به ننصح لهؤلاء أن يترك هذه الأسباب وأن يستبجنوا بها سواءها فبدل جلساء السوئي يجد جلساء صالحين يصلحون حالته ويحثونهم على الخير وبدل أدل المجلات الخليعة يجد مجلات إسلامية فيها نصائح وفوائد كثيرة وبدل الكتب السيئة والملهية يشتغل بالكتب العلمية التي يجد فيها مغيتة وبدل الاستماع إلى الأغاني والملاحي يستمع إلى القرآن وإلى الإذاعات التي فيها فبائد كإذاعة القرآن الكريم نحوها وبذلك يحفظ نفسه من المعلوم أن النية هي أول ما يجب الانتباه إليه والتأكد منه عند طلب العلم فكيف تكون النية في طلب العلم ثم إنه يصيبني اللبس دائما في النية فهل ألتفت إلى ما يصيبني وأحب علم التوحيد كثيرا وأقرأ فيه ولكن كلما ازدت قراءة ألمس في قلبي شبها أعوذ بالله منها فما العمل النية الصالحة هي أولا أن ينوي رفع الجهل فإن الجهل عيد ثانيا أن ينوي أن يعمل على بصيرة فإن العلم وسيلة إلى العمل المقبول وانما العمل على جهل فسبب لرد العقل ولرد العقل ثالثا ان ينوي حمل العلم والشرف به فإن العلم شرف لاهله فالتهم بين الناس يكون شريكا محل الاحترام رابعا أن ينوي نفع الناس عند الحاجة فإذا كانت هذه نية وفقه الله تعالى ثم ننصحك بأن تقرأ العلوم كلها علم التوحيد لا شك أنه أهمية وإذا وكعاه تلبك شيئا من فإنك تقرأ الأدلة التي تزيل عنك تلك الشكوك وتلك التوحمات حتى تكون على يقين من أمرك فضيلة الشيخ ما هي أفضل الكتب في التفسير والفقه والحديث والعقيدة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ بالنسبة للتفسير تفسير الكهير وتفسير ابن جرير والطبري من المتقدمين وتفسير ابن سعدي والجزائري من المتأخرين هناك كتب فيها تباسير ولكن لا تسلم من أغلاط وأخطأ ولو كان فيها فوائد بالنسبة الحديث بالنسبة للمنتدعي ننصحه بمحتصر الصحيحين ويسمى اللؤلؤ والمرجان وبمحتصر صحيح مسلم الذي جمعه المندري ثم بعد ذلك بجامع الأصول الذي جمعه ابن الأثير إذا أراد عيث وشع. ثم بعد ذلك أكتنى الكتب الستة الصحيحين والسنان الأربعهم بعدها ولكن يبدا اولا لاول من مختصر الصحيحين واذا اراد كتب الفقهيه اختصر على المنتقى وعلى المحرر وعلى البلوغ والامده وما يشبهها ان ننتقل الكتب الفقهيه فيما في مذهب الإمام احمد الذين قال له قصدوا بذلك نفعل أمة ونفعل الحنان التي حاصة فننصح أولا بكتاب عمدة الفقه ومثله بعد ذلك زاد المستقنع وكذلك أيضا مختصر اسمه من هذه القاصدين البن سعدي وأخصر المختصرات وإشارحه الذي هو كشف المخدرات هذه للمبتدئين وإذا توسع فيتوسع في شروحها وببقية الكتب بالنسبة إلى كتب العقائد ننصحه بأن يقرأ كتاب التوحيد الابن عبدالوحب وثلاهة الأصول وكشف الشبهات والعكدة الواسطية ثم إذا حفظها أو ما تيسر منها انتقل إلى شروحها شروحها موجودة شرحت ثلاهة الأصول وشرح الكتاب التوحيد بفتح المجيد وإبطال التنديد ونحوها وكذلك شرحة نمعة الاعتقاد وشرحة العقيدة الواسطية يكرأ في الشروح يا ما الكتب الحمد لله متوفرة هذه وغيرها أرجو شرح هذه العبارة من أدرك ركعة فقد أدرك العصر فكثير من النساء تسمعها في الفتاوى ولا تعرف معناها يريد بذلك إدراك الوقت يقول من أدرك ركعة من الأصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر أي فقد أدرك وقتها فوقت العصر ينتهي بغروب الشمس إذا غربت الشمس وأنت ما صليت ركعة فاتك الوقت اعتبرت صلاتك قضاء لا أداء وإذا طلعت الشمس وأنت لم تصل ركعة من الصبر فاتك وقت الصبر هو اصله تتصليها قضاء لا اداء هو اكثر ان اصبيان كس الى قسمين وقت اختياري ووقت اضطراري فالوقت الاختياري هو اي سيره للشيء مثليه بعد هي الزوال ثم بعد ذلك يبدا الوقت الاضطراري الى غروب الشمس فضيلة الشيخ حفظك الله ما الحكم في شخص ينصح الناس بفعل السنن كالوتر مثلا وهو مع ذلك لا يوتر ألا يدخل في حديث أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا ألقي في النار كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه المعروف الذي هو الحديث هو الفرائض والمنكر المحرمات لأن ذلك الذي يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم كان يترك الفرائم وهو يدعو الناس إليها ويرتك بالمحرمات وهو منها فيقول كنت آمر بالنعروه ولا آتيه وأنهى عن المنكر آتيه ولكن لا شك أن ترك السنن يعتبر خلل من ذلك ترك الوتن وترك الرواتب التي قبل الهرائض أو بعدها كراتبة الظهر ولذلك قال العلماء في كتاب الشهادات لا تقبل شهادة من يصر على ترك الرؤية النوافل والأذكار فالذين إذا صلوا انصرفوا ولم يجلسوا للذكر التسبيح والتحميد والتكبير ولم يأتوا بالرواتب البعدية ولا يأتون إلا بعد ما تقام الصلاة هؤلاء لا تقبلوا شهادتهم عند الحاكم إذا شهد أحدهم طعنت فيه وقلت إنه لا يصلي النوافل يصر دائما على تركها فللقاضي أن يرد شهادته وهكذا ترك الوتر على كل حال الإنسان عليه أن يحافظ على السنن وعلى النوافل التي تكمل الفرائم يعلم الناس ويفعل هذه امرأة تسأل أن حكم قص الشعر بنية التزين لا نية التشبه وكذلك صبغ الشعر بغير الأسود نقول إن هذا خطأ فإن شعر المرأة زينة لها شعر الرأس زينة لها فلا يجوز لها أن تقصه إلا إذا طال كثيرا إذا بلغ أو على المتر فيمكن أنها تتضرر به فأما إذا كان ذراعا أو نحوه فليس لها أن تقصر منه هذا هو الحكم إلا إذا بلغت سنة الإياس إذا زاد عمرها على السبعين في ذلك الوقت قد يشق عليها تسريحه وترجيله هكذا أيضا لا يجوز تغييره بهذه الأصبار الجديدة ما يسمى بالمش يعني تغييره بأسود أو بأحمر أو بأبيض أو تشقيره أو نحو ذلك يدخل هذا بتغيير خلق الله فنرى أنه لا يجوز إنني مبتدئ في طلب العلم وإنني إذا حضرت إلى المحاضرات أحس بالملل وضيق الصدر وأحس أنني جائس مع العلماء وطلبة العلم ولم أفهم شيئا مما يقولون فبماذا تنصحونني وفقكم الله تعالى ولو ذكرتم أسباب عدم الحفظ أو ضعف الذاكرة وفقكم الله ننصحك بأن تمرن نفسك على الجلوس ولو أحسست بملل وبحقل قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم فلا تتجاوزهم ولو طال المجلس ثم ننصحك بأن تلقي قلبك وفهمك لما يقولون ننصحك ثانياً إذا أشكلت عليك جملة أن تسأل ما معنى هذه الجملة ما فائدتها ما كيفيتها ما مثالها فلعل ذلك يكون وسيلة في فهمك وفي تزودك وننصحك بأن تواصل وتستمر في طلب العلم حتى الله تعالى عليك لا شك أن أهم وسائل الحفظ المواصلة مواصلة التعلم فالذي يتعلم زمن ثم ينقطع ينسى ما يحفظه كذلك أيضا من وسائل التكرار تكرار المسائل من الوسائل التطبيق العمل بها ويرى الشيخ هل يحرم تعلم العلوم الحديثه اذا اكتفى المسلمون من هذا العلم لا يحرم ذلك إذا كان فائدة نحن ما نحرم هذه العلوم يعني علم اللغات الأجنبية وكذلك ايضا علم طبقات الأرض علم الكيميا والفيزييا والجلوجيا وما أسبحها علوم الرياضيات هذه ان قاد يحتاج إليها كذلك الصناعات الجديدة يحتاج إليها فإذا كان الناس بحاجة إليها وكان تعلمها لا يصد عن العلوم الواجبة وكان هناك من تعلم وتعلم في العلم الشرعي ويعني في الفروع فلا ما من أن يكون هناك من يتعلم ويحتاج إليه من العلوم الجديدة امرأة تقول بأنها تركب مع السائق لوحدها لمدة سبع دقائق ليوصلها إلى مدرسة تحفيظ القرآن فما حكم ذلك ننصفها بأن تركب معها غيرها كان لهذا السائق مرأة يركبها معها حتى ت... معها حتى, ت... حتى لا يكون هناك حلوة أو تصل إلى إحدى زميلاتها حتى تركب مع زميلاتها أو تأمر إحدى زميلاتها أن تمر عليها حتى تركب معها فالخلوة سبع دكائق فيها شيئا من الخلوة لكن تبذل الجهد وإذا اضطرت إلى ذلك وكان ذلك السائق مأمونا ومعروها عرف ذلك زوجها أو أهلها ووثقوا به على ذلك يجوز بقدر الحاجة فضيلة الشيخ حقظكم الله حدثتم وفقكم الله عن وسائل العلم وكذلك عن فضل العلم والعلماء فهل لا ذكرتم نبذة قصيرة عن فضل تطبيق هذا العلم وتزكيته للنفوس؟ لا شك أن ثمرة العلم العمل فالعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر تطبيقه هو العمل به فإذا علمت الآداب فإنك تعمل بها وإذا علمت الأحكام فإنك تطبقها وإذا عرفت الحرام فإنك تتجنب وإذا تعلمت فإنك تعمل وإذا تعلمت فإنك تعلم فكل ذلك من التطبيق وكذلك وكل ذلك من العمل هوائده أنه يرسح العلم ويثبته بالقلب من هوائده أنك فاستفيد أو يكتب لك حسنات ذلك العمل الذي عملته من هوائده أنها أنه يقبل عملك إذا عملته على نور وبرهان وبصيره من هوائده أنه يقتدى بك في الخير إذا رأىك عامة الناس وأنت تطبق وتعمل علم أنك تعمل على بصيره والله تعالى على ما الله وسلم على محمد في ختام هذه سلسلة مباركة من المحاضرات العلمية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مشايخنا خير الجزاء على ما قدموا ويجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى نذكر إخواننا بأن هناك محاضرة يوم السبت بعد المغرب في هذا الجامع وفي هذا المسجد يوم السبت القادم التاسع والعشرين من هذا الشهر في فضل القرآن وتعلمه للشيخ عبد الله بن حماد الرسي وصلى الله وسلم على نبينا محمد أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو اثنى